بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله واتبعه وбоَعَدَ وصل واسلم واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسن إلى يوم الدين وبعد نستكمل بعون الله تعالى شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في فقه الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع ونتحدث في هذا الدرس حول أمور مندوبة وجائزة وواجبة تتعلق بصرف الزكاة فقال رحمه الله ونذب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة وقد تجب وقره له حينئذ تخصيص قريبه وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلان وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو في نوع لا صياغة فيه وفي غيره تردد لا كسر مسكوك إلا لسبك ووجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لأعدم فأكثرها, فأكثرها له بأجرة من الفيء، وإلا بيعت واشتري مثلها كعدم مستحق وقدم ليصل عند الحول انتهى نص كلام المصنف رحمه الله أولا من الأمور المستحبة في صرف الزكاة وفي تفرقتها أنه يندب للمتولي تفرقة الزكاة إما من كان أو مالكا إثار المضطر على غيره من عموم الأصناف أو من بقية الأصناف فتعميم جميع هذه الأصناف بالزكاة غير واجب عند المالكية بل المندوب عندهم أن يؤثر ما هو مضطر فلو وجدنا في على سبيل المثال في حالة من الحالات أن هناك ثغرا من صغور المسلمين يخشى الدخول منه فللإمام حينئذ أن يصرف الزكاة كلها إلى ذلك الصغر ولو فرضنا أيضا أنه وقع قحط في بعض البلاد في سنة من السنين أو وقعت شدة أو مجاعة أو أصيبت بكارثة من الكوارث الكونية الزلازل والبراكين التي يبتلي بها الله عز وجل بعض الجهات فحينئذ يجوز للإمام أن يعطل بنود الغزو في تلك السنة ويعطل بنود الغرماء ويغطي حاجات الفقراء والمساكين في هذه الأماكن التي منيت بتلك الكوارث أيضا من الأمور المستحبة في الزكاة أبناءنا الطلاب أنه يستحب للمرء أن يستنيب غيره لذفع الزكاة, الزكاة وذلك خوفا من المحمدة والثناء والمعروف أن عمل السر أفضل من عمل الجهر ولهذا يندب لرب المال أن يستنيب شخصا ليوزع عنه المال على الفقراء لأنه إن تولى ذلك بنفسه فقد يحمد على ذلك وقد تكون هناك مودة في قلوب الفقراء أو محابات له فينقص ذلك من أجله وأحياناً قد تكون الاستنابة واجبة يعني الأصل في الاستنابة أنها مستحبة ولكن في بعض الأحيان قد يجب على المرء أن يستنيب غيره في دفع الزكاة وذلك في من يتحقق وقوع الرياء منه أو كان المرء جاهلا بأحتام الزكاة وصرفها أو كان المرء صاحب المال غير عالم بمواطن الفقراء فعليه حينئذ أن يسلمها لمن يرسلها إليهم أو يدفعها بوجه مستحق ولهذا إذا وقعت الاستنابة في الزكاة فيكره لنائب رب المال أن يخصص قريبه أي قريب رب المال شيء من ذلك لما في ذلك من المحابات لرب المال قلت تعليقا على ذلك بالنسبة لإعطاء الزكاة لأقارب رب المال قد يكون فيها شيء من التفصيل فبالنسبة لأقاربك أنت لا حرج في ذلك إذا لم تكن الزكاة زكاتك يعني لو أنك وكلفت من قبل صديق أو جار أو نحوه لأن تدفع الزكاة نيابة عنه فحينئذ لو أخصصت أقاربك أنت فلا حرج في ذلك لأن المال ليس مالك وإن كنت نائبا عن ربها في التقسيم فلك أن تعطيها لأقاربك إن توفرت فيه الشروط المطلوبة اللي هي الشروط الواردة في مصارف الزكاة لكونهم منها مستحقين. أما بالنسبة لأقارب رب المال، فالحق أن الزكاة على الأقارب فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف في ذلك كبير، ليس هذا هنا ليس هذا محله أو محل بسط الكلام فيه. فمن يأتي بعد ذلك لمسألة دفع الزوجة الزكاة لزوجها، والتي أشار إليها المصنف بقوله. وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلان والمعنى أن المذهب أو علماء المذهب اختلفوا في إعطاء الزك... الزوجة زكاتها لزوجها هل يكره ذلك أم يمنع ولهم في هذا الأمر تأويلان ولعل مرد هذه المسألة إلى أن المرأة إذا دفعت الزكاة لزوجها عادت نفقتها عليها مرة أخرى باعتبار أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج وهناك مسألة أخرى وهي مسألة إخراج أحد النقدين عن الآخر والنقدين والنقدان المراد بهما الذهب والفضة حيث يجوز للمزكي أن يخرج الذهب عن الفضة ويجوز له العكس أن يخرج الفضة عن الذهب من غير أولوية لأحدهما على الآخر ويراعي في الإخراج أن يخرج ذلك بصرف الوقت أي بالقيمة التي تكون للذاب أو الخض ويراعي السكة أي سكة العملة أي سكة أو سكة النقد فيخرج قيمتها فعلى سبيل المثال إذا وجب عليه نصف دينار في عشرين دينارا مسكوكا فإن وجده كذلك فالأمر واضح يعني إن وجده مسكوكا فالأمر واضح وإن لم يجده مسكوكا وأراد أن يخرج عنه ورقا يعني فضة فإنه يخرج صرفه مع قيمة السكة ولو افترضنا أن علي زكاة مئتي درهم وهي خنصة دراهم وأردت أن أخرج عنها ما يقابلها من الذهب وهو نصف دينار فهذه الدراهم ينظر إليها إن كانت مسكوكة فلا يمكن حينئذ إخراج نصف دينار غير مسكوك بل لا بد من ملاحظة قيمة تلك السكة ومعنى قول المصنف رحمه الله ولو في نوع أن السكة تعتبر وتخرج قيمتها ولو كان ذلك في نوع واحد يعني في ذهب أو في فبا كمثال لو أخرج كبر ذهب عن جزء دينار مسكوك فلا بأس في ذلك ولا حرج وقول المصنف لا صياغة فيه أي لا ينظر لقيمة الصياغة في النوع الواحد كما إذا كان عند مصوغ وزنه مئة دينار ولصياغته يساوي مئة وعشرة فإنه يفرج عن المئة يعني عنده قطعة مصوغة وزنها مئة دينار ولكن نظرا بالنظر إلى صياغتها أي جودة صياغتها تساوي مئة وعشرة فعينا إذن لا يلزمه المذهب بأن يخرج عن المائة وعشرة ولكن يخرج عن المائة فقط. وفي غير ذلك وقع تردد في المذهب، يعني وقع التردد في اعتبار قيمة الصياغة في غير النوع الواحد، كما لو أخرج فضة عن ذهب مصوغ أو ذهب مصوغ أو ذهب عن فضة مصوغة كذلك فلا يعتبر ذلك فلا يعتبر في ذلك الصياغة وإنما يعتبر الوزن. قد وقع التردد بين ابن أبي الكاتب وأبي عمران. فابن, فابن الكاتب يقول تلغى قيمة الصياغة ويزكى عن الخزنة، وابو عمران يقول بتغير قيمة الصياغة. ومن الأحكام التي تتعلق بصرف الزكاة والتي أعقبها المصنف رحمه الله بالمندوبات تلك الأحكام الواجبة. فيجب على سبيل المثال عند إخراج الزكاة أن ينوي المرء إخراج الزكاة وتكون النية عند العزل أو عند الدفع لمستحقها يعني ينوي إخراج الزكاة لأن الزكاة عبادة والمعروف أن النية لها دور كبير في بالعبادة ولها منزلة كبيرة في الإسلام ولذلك ينبغي على المزكي أن ينوي الزكاة عند عزل المال أو تجنيبه جانبا أو عند دفعه لمستحقه كذلك يجب تفرقة الزكاة في الموضع الذي وجبت فيه ولا تنقل عن ذلك الموضع إلى غيره إلا لسبب طارئ يعني الأصل في الزكاة أنها تفرق في موضع الوجوب لما رؤية من حديث سيدنا معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم. يعني تؤخذ من أغنياء تلك البلدة فترد على أغنيائهم وحديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت علما يتيما فأعطاني منها قلوصا وحينئذ أبناءنا الطلاب وبناء على هذا الكلام لا تنقل الزكاة من موضعها إلى موضع آخر إلا إذا اضطرنا إلى ذلك بأن عدمت تلك الأصناف في هذه البلدة أو كان الصنف الذي في الخارج أحوج من الصنف الذي في الداخل وعلة ذلك أن زكاة كل مال حق لفقراء ذلك المحل فلا يجوز النقل إلا لعذر ومن الأعفار التي قد تطرأ أن تقع إحدى البلاد في إحدى الكوارث فنضطر حين أزن إلى أن نوزع عليها جزءا من مال الزكاة ونبقي الباقي في بلدنا وسيأتي كلام للمصنف في ذلك الأمر أيضا في الحديث عن زكاة الفطر. وإذا كان نقل الزكاة من موضع لآخر يكلف الإنسان مالا فعلى من تقع قيمة تلك النقل يعني نقل الزكاة من بلد إلى بلد خصوصا إذا كانت الزكاة من الأموال التي تحتاج إلى مؤنة في النقل كالحبوب والثمار والمواشي ونحوها ففي هذه الحالة على من تكون قيمة نقل الزكاة أو تحويلها من بلد لآخر الجواب عن ذلك أنه لا يمكن أن يكون ذلك في صلب مال الزكاة بل تدفع أجرة النقل من بيت مال المسلمين حتى تصادف الزكاة يد الفقير كاملة غير منقوصة فإن لم يكن هناك بيت مال فهنا ينظر فقهاء المالكية وعلى رأسهم المصنف رحمه الله إلى حل آخر وهو أن نبيع هذه الزكاة هنا ونشتري بثمنها في البلد الآخر شيئا نوزعه على الفقراء بمعنى أن بيع الشيء الذي جمعناه من مال الزكاة إن كان نقله يكلف ثم من إبل أو بقر أو ثمار أو نحوها ثم نذهب بالمال وهو خفيف الحمل إلى تلك البلد الأخرى ونشتري به مالا أو نشتري به أشياء ونوزعها على الفقراء أو نوزع الثمن عليهم وهذا هو مراد قول المصنف وإلا بيعت واشتري بمثله أيضا من الأمور المتعلقة بأحكام صرف الزكاة وتفرقتها أن المنقول الذي ينقل من بلد إلى آخر ينبغي أن يقوم قبل تمام الحول ليصل لمستحقه في موضع التفرقة عند تمام الحول وهذا معنى كلام المصنف مقدم ليصل عند الحول أي تقدم إذا, إذا تطلب الأمر نقل الزكاة من بلد إلى آخر قبل حلول الحول بأيام على سبيل المثال فحناد تقدم حتى يكون وصولها لمستحقها في البلد الآخر عند الحول وعليه فإن الفقه يحرص في ذلك على شيئين يحرص على أن يصل مال الزكاة حين النقل أن يصل إلى الفقير كاملا غير منقوص وهذا يتجلى في مسألة دفع أجرة نقل الزكاة لا تكون من مال الزكاة أيضا يحرص الفقه على أن تصل الزكاة للفقير عند تمام الحول فلا يتأخر وصولها إلى يد الفقير عند حلول أجلها وعليه أجاز لهم التقديم على الحول وهذه صور وحالات أخرى أبناءنا الطلاب أرجار فيها المصنف إلى إجزاء الزكاة في بعض الحالات وعدم إجزائها في حالات أخرى فقال رحمة الله عليه وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه أو نقلت لدونهم أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمامة أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجز لا إن أكرها أو نقلت لمثلهم أو قدمت بك شهر في عين وماشية فإن ضاع المقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت سقطت، كعزلها فضاعت، لا إن ضاع أصلها وضمن إن أخرها عن الحول أو أدخل عشره مفرطا لا محصنا وإلا فتردد ويخذت من تركة الميت وكرهن وإن بقتال وأدب ودفعت للإمام العدل وإن عينا وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح وذكى مسافر ما معه وما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة ذكر المصنفون طائفة من الحالات التي تبزئ فيها الزكاة على النحو التالي الصورة الأولى أو الحالة الأولى أنه لا يجوز تقديم زكاة المعشر أي زكاة الزروع والثمار فإذا قدمت الزكاة فإنها لا تجزي. كذلك الأمر في زكاة الدين قبل قبضه لا يجوز وهذا عند من يرى عدم جواز إخراج زكاته قبل قبضه. وهذا مفروض في الدين الذي ليس على شخص موسر كما هو معلوم في زكاة العيد. سورة ثانية إذا قدمت زكاة العروض, العروض قبل القبض فإنها أيضا لا تجزئ فمن أدى زكاة العرض قبل استلامه فلا تجزئه ويجب عليه أن يزكيه مرة أخرى وذلك لأن المالكية يرون شرطا زائدا في زكاة الدين وهو أن الدين لا يزكى أو أن هذا النوع من الدين لا يزكى إلا في حالة انضمامه إلى حوله قبل قبضه فإن لم ينضم فزكاته قبل ذلك مجزئة يعني هم يقيدوا زكاة الدين لأن ينضم إلى الحول قبل ينضم إليه الحول قبل قبل فإن لم ينضم فقبل ذلك تجزئ الزكاة صورة ثالثة أبناءنا الطلاب وهي أن الزكاة إذا لم يتم تفرقتها في المكان الذي فيه فقراء في وتم نقلها إلى مكان آخر فيه فقراء في دون هؤلاء فإنها لا تجزئ لأنه تجاوز الأقرب إلى الأبعد أو تجاوز الأقل فقرا إلى الأعلى فقرا يعني من الصور التي لا تجزي فيها الزكاة أن يقوم المرء بتخطي الفقراء الذين حالتهم متعبة في بلده وينتقل إلى فقراء أحسن حالا في بلد أخرى حينئذ لا تجزي الزكاة صورة رابعة لو دفع المرء زكاة ماله باجتهاد لغير مستحق فلا تجز ويحدث هذا كثيرا حينما يخطئ المرء في دفع الزكاة لشخص متسول في الشارع يأتيه ويقول له إنني ممن يستحق الزكاة إنني ممن يستحق الزكاة أو أنني فقير واستحق الزكاة وهذا يحدث كثيرا في شهر رمضان على أبواب المساجد وفي الطرقات والشوارع من من أنواع كثيرة من التسوير هنا أقطع المرء أو اجتهد وظن أن هذا الرجل ممن يستحقون الزكاة فأعطى له زكاة ماله ثم بعد ذلك تبين أن الرجل من غير المستحقين وأنه شخص غني فحينئذ يجب علي إخراج الزكاة مرة أخرى على المشهور من مذهب مالك بعض آله العلم يرون أنها مجزئة وأن ذمة المرء قد برئت بخروج الزكاة حتى ولو وقعت في يد غير مستحق. استدلالا بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل أو قال رجل لا تصدقن بصدقه فخرج بصدقه فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون. تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد. لا تصدقنا بصدقه، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. لا تصدقنا بصدقت، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق. وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقاتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله استدل بعض العلماء بهذا الحديث وهو حديث متفق عليه أربام الشيخان استدل بهذا الحديث على أن الزكاة أو وقوع الزكاة في يد غير مستحق تجزئ لا سيما إذا اجتهد المرء وتحرى وأخطأ في تحريه أو اجتهاده قلت هذا الدليل ليس صريحا على زكاة المال لأن الرجل قال لا تصدقن فلعل الحديث محمول على صدقة التطوع وصدقة التطوع المعروف عند كثير من الفقهاء أنها تجزئ على الكافر وتجزئ على الغني وتجزئ على العاصي ونحو ذلك خلافا لمن يرى عدم ذلك وحينئذ لو أخطأ المرء في وضع صدقة تطوعه في يد غير مستحق فلا بأس استدلالا بهذا الحديث أما مشهور المذهب في ذكاة المال فإنهم لا, فإنهم لا يصححون هذا النوع من صرف الزكاة صورة أخرى أبناءنا الله وهي الصورة الخامسة إذا دفعت الزكاة إلى غير مستحقها وتعذر الرد فإنها لا تجزي فإن لم يتعذر ردها فعلى المزكي أخذها وردها إلى الفكرة لعل هذه الصورة مبنية على الصورة السابقة وهي أن الزكاة دفعت لغير مستحق هنا إن تعذر الرد فلا تجزي الزكاة وعليه أن يردها مرة أخرى أما إن لم يتعذر الرد فعلى المرء أن يستردها ويردها إلى الفقراء. ويستثنى من ذلك صورة هي لو دفعت الزكاة للإمام ووزعها الإمام على غير مستحق باكتهاد منه يعني باكتهاد من الإمام ووقع في هذا الاجتهاد خطأ فحينئذ هو غير ملزم بقضائها وتجزي يعني المزكي غير ملزم بأنه يدفع الزكاة مرة أخرى لأن اكتهاد الإمام هنا حكم لا يتعقب من الصور أيضا أبناءنا الطلاب إذا دفعت الزكاة لمن يجور في قسمتها كبعض الخلفاء أو الأمراء الذين يعطون المال للشعراء ونحوهم كما كان سائدا في بعض الفترات السابقة في العصور الإسلامية إذا دفعت الزكاة لمن يجور في تلك القسمة ويعطيها لغير مستحقها ويحرم منها أصحاب الحقيقيين هم الفقراء إذا دفعت إليهم طوعا بغير كرهن فلا تبرأ ذمة المزكي لأنه يعلم بأن وقوعها في يد غير مستحقها لا يجوز أما إن أضرع على دفعها لهم فقد برئت ذمته وباء بإثمها دون المزكي. وباء بالإثم أيضا من أكره على ذلك من حاكم أو غيره من حاكم أو غيره الصورة السابعة لو أطاع المزكي بدفع قيمة الزكاة لم تجز بمعنى أن شخص وجبت عليه زكاة بنت لبون أو وجبت عليه شه معينة في زكاة الغنم أو زكاة الأبل أو نحو ذلك. فلما أراد دفعها للفقراء علم من حالهم أنهم سبيعونها بسعر دون سعرها، فقام لهم تقويما ماليا وأعطاهم القيمة، وظن أن هذا أحضر الفقراء. المصنف وكثير من فقهاء المذهب. يرون أن دفع الزكاة بالقيمة لا يجوز دفع الزكاة بالقيمة لا يجوز وعليه فإن المصنف يرى أنه إذا دفع المرء قيمة الزكاة ظنا منه أن ذلك أنفع للفقراء فإن ذلك لا يجزئه والحقيقة أبناءنا الطلاب أن الخلاف في دفع الزكاة بالقيمة سواء كان الزكاة مال أو زكاة فطر خلاف كبير مبسوط في موضعه من كتب المذهب ومن غيره من الكتب وقد أشار صاحب الكفاف في أبيات ثلاثة إلى ذلك بقوله وقيمة الزكاة عنها تكفي لدى الإمام الحنيفي والجعفي وهو الذي به يقول أشهب ومثله للعتقي ينسب ولكن الصحيح عنه المشتهر عدم الإجزاء وعليه المختصر مذهب مالك ومذهب غيره من الأئمة أن دفع الزكاة بالقيمة لا يجوز أبو حنيفة رحمه الله عليه ويقول أيضا النص إن الإمام البخاري رحمه الله عليه يرى أنه يجوز دفع الزكاة بالقيمة ثم شرع المصنف بعد ذلك في ذكر عدة صور خالف فيها المزكي شرط الإخراج ومع ذلك جازت الزكاة الصور السابقة المصن المزكي خالف فيها شروط الزكاة ولم تجزئ الزكاة الصور الحالية المص... المزكي خالف الشرط يعني خالف شرط الإخراج ومع ذلك وقعت الزكاة مجزئة من هذه الصور ما يلي الصور الأولى لو أترها المرء على دفعها أو دفع قيمتها لشخص لشخص جائر فإنها حينئذ تبزئ ولو كان الجائر هو الذي أخذه لنفسه يعني إنسان أجبر على دفع الزكاة لشخص ظالم حتى لو الظلم ده أخذها النفسه واستأثر بها لنفسه في هذه الحالة الإكراه عذر من الأعذار أو هو بند من بنود من البنود المسقطة للأهلية وله تأثير في الفقه حينئذ تبزئ الزكاة يؤيد ذلك أن يؤيد براءة ذمة المرء في تلك الحالة نروي من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت, برئت منها إلى الله ورسوله فقال نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها حديث ابن مسعود رضي الله عنه متفق عليه وحديث عام استدل به على جهة العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فماذا تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم هذا الحديث أبناءنا الطلاب أصل عظيم من أهديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالفتن التي تصيب الناس نتيجة الأمراء والحكام ونحوهم النبي صلى الله عليه وسلم يلفت النظر إلى أنه سيجد في الزمان أو سيجد عبر الزمان أثرة, أثرة وأمور ينكرها الناس فماذا يصنع الناس في تلك الحالة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤدون ما عليهم ويسألون الله الذي لهم. وصدق الرسول الكريم صلوات ربي وسلم أيضا لنا الصور التي تجزئ فيها الزكاة حتى لو وقعت مخالفة لشرط الزكاة أو لشرط الإخراج إذا نقلت الزكاة لمثل مستحق موضع الوجود في الاحتياج وكان بين البلدين أو بين هؤلاء وهؤلاء مسافة قصر فتجزئ مع الحرمة يعني لو إن فقراء هذه البلد يتساوى تماما مع فقراء البلد التي نقلت إليها الزكاة حينئذ يحرم عليك ذلك لأنه فقراء البلدة أولى من غيرهم ولكن إذا وقع ذلك أجزاء الزكاة وبرئت منها هذن أيضا من الصور أن تقديم الزكاة عن وقتها بنحو شهر إذا كانت زكاة ماشية أو زكاة عين لا يضر أما بالنسبة لزكاة العشر فقد تقدم أن تقديمها على حولها غير مبزئ يعني زكاة زرع الثمار تختلف في هذا الأمر عن زكاة الماشية أو زكاة العين زكاة المشيئة أو زكاة العين لو قدمت قبل حولها بشهر ونحو فلا بأس أما زكاة العشر هي زكاة الزرع والثمار فلا تجزي. ويستدل على جواز التقديم بحديث علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك قال مرة فأذن له في ذلك ويستدل كذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنوى أبيه الحديث يفيد أو يشتدل منه بمسألة النقل نقل الزكاة أو تقديم الزكاة قبل موعدها ومعنى قول المصنف فإن ضاع المقدم فعن الباقي أي أنه إذا ضاع الجزء الذي قدم للزكاة على الحول إذا ضاع من يد الرسول الذي يحمله فحينئذ يخرج الزكاة أو تخرج الزكاة عن الجزء المتبقي تخرج الزكاة عن الجزء المتبقي أما لو تلف جزء النصاب ولا يمكن الأداء فإنها حينئذ تسقط وإلى هذا أشار مصنف بقوله وإن تلف جزء نصاب ولا يمكن الأداء سقطت يعني إذا تلف جزء نصاب بعد تمام الحول وقد قام قائم يمنع الإنسان من أداء الزكاة كعدم وجود فقير في بلد أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال فلا زكاة حينائز فإن تلف هذا الجزء وقد حال عليه الحول مثلا والحال أن الأداء لا يمكن سقطت الزكاة فإن أمكن الأداء وفرط المرء في الأداء ضامنا ووجبت عليه الزكاة مرة أخرى أيضا من الصور صور صورة عزل الزكاة لو إن المزكي عزل مال الزكاة بعد تمام الحول يدفع عن فضاعت أو تلفت بلا تفريط منه فلا يزكي الباقي ولكن لا تبرئ الذمة إذا ضاع أصل الزكاة نفسه بعد تمام الحول ولم يمنع المزكي مانع من الأداء تطلع صورة المسألة فيما لو كان عندي نصاب من الإبل وحال عليه الحول وبجانبه فقير ولم يؤدي إليه الزكاة يوما أو يومان أو أكثر ثم بعد ذلك هلكت الإبل التي كانت عند المرء فالزكاة هنا قد استقرت في الذمة فعليه أن يزكيها حتى ولو ماتت وذلك لأن حق الفقير قد ثبت ولا وجه إلى التخلص منه إلا بالأداء أحيانا بعض الناس أبناءنا الطلاب تقع في هذه الورطة يعزل الزكاة ويطباطأ في إخراجها يوما وراء يوم متعللا بعلل معينة أو يعزلها في الجرين وهو المكان الذي تخزن فيه أو تدرس فيه الزرع والثمار ويهتم بالجزء الذي سيدخله إلى بيته حراسة وحفظا ولا يهتم بالجزء الآخر هنا المرء في هذه الحالة إذا فرط فالتفريط عليه وإذا أخرى فالتأخير عليه، وحينئذ لا تبرأ زمته بذلك، لا تبرأ زمته من ذلك إلا بالأخرار. وقد أشر في المسألة السابقة إلى مسألة العزل والتأخير ومسألة التفريط سيشير إليها المصنف أيضاً بعد قليل، حيث ذكر عدة صور فيها ضمان الزكاة، من بينها لو أن المرأة أخر الزكاة عن حولها. وبعد ذلك أخرجها وبجانبه شخص فقير فأوصلها إليه وضاعت في الطريق فالمجكي ضامن لها بسبب الضمان هو التأخير يعني هو قام بتوصيلها للفقير بأي طريقة يعني الطرق وأثناء توصيلها له ضاعت منه فهنا الضمان على المجكي لاحظ أبناءنا الطلاب أننا ذكرنا في بداية حديثنا عن الزكاة أن الخطاب فيها من قبل المولى عز وجل ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجه لصاحب المال ولم يوجه في الأساس لمن للشخص الذي يأخذ الزكاة وعليه فإن الفقير في كل الحالات حقه ثابت عند الله عز وجل ان وقع التفريط من المزكي في العزل أو في التأخير أو في حفظ مال الزكاة أو نحو ذلك فكل ذلك لا أثر له على الفقير فالفقير فوطب الغني بشأنه بأن يدفع الزكاة عليه صورة أخرى فيها الضمان أبناءنا الطلاب وإذا ادخل المزكي عشره أو نصفه يعني ادخل النصاب بعد استخراجه في بيته، وفرط في عدم الدفع لمستحق فضاع فإنه حينئذ يضمنه أما لو أدخله على سبيل التحصين والحفظ فضاع فلا يضمن صورة أخرى لو مات المرء وقد حال عليه الحول وعنده مال لم يخرج منه الزكاة فإن حق الفقراء قد ثبت ويجب إخراجها من التاركة قبل كل شيء لأنه حينئذ دين يعني إنسان أدخل زرعه أو اكتمل الحول عنده في أول شهر شعبان على سبيل المثال هذا المرء وجبت عليه الزكاة في تلك الليلة أو وجبت عليه الزكاة بقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فرط هذا الرجل يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر حتى مات فبموته تسقط الزكاة لا تسقط ومع أن المال انتقل للورثة إلا أن حق الفقير قد ثبت بعد مجيء حوله وحينئذ يجب أخراج الزكاة من مال من تركة المتوفى قبل كل شيء لأنها ذين من ديون الله عز وجل ويتعلق بها أيضا حق الآدمي صورة رابعة أن الزكاة تؤخذ ممن امتنع من أدائها كرها وإن بقتال أي أن الزكاة تخرج من مال المرء ولو أكره على ذلك والدليل على ذلك أن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد حارب مانع الزكاة ولو في ذلك المقول المشعورة والله لو منعوني عقال بعير أو والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ولو قاتلنا من فرق بين, الزكاة بين الصلاة والزكاة من الصور أيضا أن صاحب الزكاة يلزمه دفع الزكاة للإمام العدل إذا كان الإمام عدلا في أخذ الزكاة وصرفها فيدفع له زكاة العين أو الماشية أو الحرف أما الإمام غير العدل فلا تدفع له الزكاة ويجب جحدها منه أو الهرب بها ما أمكن وإن دفعت له طوعا لم تجزي صاحب لم تجزي صاحبة الحقيقة أن هذه الصورة أبناءنا الطلاب من الصور التي بليت بها بعض المجتمعات التي لا تحرص على دفع الزكاة أو التي يجور فيها البكام حينئذ لا ينبغي على المرء أن يدفع الزكاة إلى الإمام الجائر في التفرقة أو في الصرف ولكن يدفعه للإمام العدل ولكن إذا أكره من الإمام الجائر فحينئذ لا بأس وتبرأ الذمة ويقع الإثم على الجائر من الصور أيضا أن المرأة لو غر غيره بالحرية يعني أخبر الناس بأنه حر يستحق من الزكاة ثم دفعت له فظهر رقه بعد ذلك ثم أخذه جناية في رقبه بمعنى يلزم السلام يعني لو جاء شخص رقيق وقال أنا حر مسلم وأستحق شيئا من الزكاة، فأعطيته من الزكاة، أو أعطيته نصيبا من الزكاة. لما تحريت عنه، استبان لك أنه عبد، فما أخذه من مال سكّ جناية من جنايات الأموال، يجري عليها ما يجري على بقية جنايات العبد من الأحكام. مسألة تعلق الزكاة أو تعلق المسافر بدفع الزكاة والتي أشار عليها المصنف بقوله وزكى مسافر ما معه. أن المسافر إذا حال على ماله الحول وبعض المال معه والبعض الآخر في بلده فإنه يزكي ما كان معه من مال اتفاقا لماذا؟ لأن المال اجتمع ورب المال اجتمع ويزكي أيضا ما غاب عنه في بلده في الموضع الذي هو فيه لو أخر الإخراج إلى أن يرجع وما غاب عن المسافر من ماله يزكيه أيضا وهذا كله إن لم يكن هناك من يخرج عنه الزكاة يعني لو أن شخص عنده مال في إحدى البلاد وهو غائب وعنده مال في البلدة الأخرى التي فيها أهله وعشيرته فيزكي من المال ما معه في تلك البلدة ويزكي أيضا ما تركه في بلدته الأصلية إلا إذا كان قد وكل من يخرج الزكاة عنه في بلده الأصلية فعينئذ يزكي ما معه فقط ويقول الإمام الفرش رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة إنما محل إخراج المسافر عما معه وما غاب عنه إن لم تدعوه للضرورة إلى عدم الإخراج في ذلك الموضع الذي هو فيه فإن كان محتاجا لما يوصله في عوده إلى وطنه فإنه لا يخرج عنه الزكاة حينئذ لا عما معه ولا عما غاب عنه ويؤخر الإخراج عن ذلك جميعي حتى يرجع إلى وطنه يعني لو إنه إحتاج للزكاة للعودة إلى وطنه فحينئذ يؤخرها أو لا يزكيها حتى يعود إلى وطنه. والسلام، وبهذا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.